العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا فإن كان فقيرا اجتهد في كسب وصناعة كفه عن الذل للخلق وقلل العلائق واستعمل القناعة فعاش سليما من منن الناس عزيزا بينهم وإن كان غنيا فينبغي له أن يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إلى الذل للخلق ومن البلية أن يبذر في النفقة ويباهي بها ليكمد الأعداء كأنه يتعرض بذلك إن أكثر لإصابته بالعين وينبغي التوسط في الأحوال وكتمان ما يصلح كتمانه ولقد وجد بعض الغسالين مالا فأكثر النفقة فعلم به فأخذ منه المال وعاد إلى الفقر وإنما التدبير حفظ المال والتوسط في الإنفاق وكتمان ما لا يصلح إظهاره ومن الغلط إطلاع الزوجة على قدر المال فإنه إن كان قليلا هان عندها الزوج وإن كان كثيرا طلبت زيادة الكسوة والحلي وكذلك الولد وكذلك الأسرار ينبغي أن تحفظ وأن يحذر منها ومن الصديق فربما انقلب فقد قال الشاعر احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة